Okay. Mwahideen Publications, is Mr. Pista, Announce, a continuation of the classes is on the explanation of the book Makings of Light by Sheikh Ali Rashiq, Habla Allah Warah. And today, with Allah Ta'ala, is class number 13 and day of Saturday, the 9th of mm humanity, the of humanity, the 1 14.44, January. corresponding to the 3rd of December, 2022, mm -hmm. Mili Ali. Mm -hmm. For it, the fattah al-mashkour, Al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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واياكم من عذاب النار وبعد فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن الصفات الفعليه الاختياريه التي يفعلها الله عز وجل إذا شاء مثل الإتيان والمجيء والغضب والعجب والضحك والفرح والسخط وغير ذلك من الصفات المتعلقة بعد مشيئته به بعد مشيئته سبحانه وتعالى لا فإذا شاء الله عز وجل شيئا فعله يفعل بنفسه سبحانه وتعالى يتكلم ويأتي ويجيء في نفسه ويفعل في غيره لأنه قائم على الخلائق فلا بد أن نثبت قدرة الله عز وجل على أن يفعل بنفسه ما يشاء حتى نثبت قدرة الله عز وجل في أن يفعل في غيره ما شاء. وقلنا إن هذا الكون لا يمكن أن يوجد أو يخلق إلا بإثبات الأفعال الاختيارية لله فالله عز وجل هو الخالق فالخلق صفه لازمة له ويخلق إذا شاء فالله العفو الغفور والعفو والغفور صفة لازمة, لازمة له فهو يغفر إذا شاء سبحانه وتعالى ويعطي ويمنع ويرزق وكل ذلك يفعله إذا شاء يعني يظهره في فعله في نفسه إذا شاء فقلنا ان افعال الله بنفسه لا تتولد تولد المخلوقات وانما تتجدد في الظهور لانها لازمه لله سبحانه وتعالى تتجدد في الظهور لماذا لانها ذليه يعني لا يقال انها لم تكن موجوده ثم وجدت لا هي موجودة وأجلا ولكن الله أظهرها عندما شاء قال تعالى كل يوم هو في شأن وكل إن الرازي أنكر وغيره من الأشاعر أنكر الصفات الفعلية وقالوا لو كانت صفة من صفاته محدثة لكانت ذاته قبل ذلك أو قبل حدوث تلك الصفة خالية عن صفة الكمال والخالي من صفة الكمال ناقص يعني يقول ان هذه الصفات صفات محدثة قبل أن تحدث لم تكن موجودة ثم وجدت. فالوقت الذي لم تكن فيه موجودة فهو خال منها وإذا كانت كمالا وقد خلى منها فهذا نقص فيه هذا كلامه وهو باطل يريد إنكار الصفات الفعلية لله يريد إنكار الضحك والإتيان والمجيء وغير ذلك من الصفات ويريد أن يرد الصفات الفعلية كلها إلى مشيئة الله عز وجل وقدرته آل السنه والجماعة قالوا هذه الصفات لازمة قديمة النوعي لازمة أزلية قديمة النوعي يعني هي موجودة في ذات الله ولكنها كما قلنا تجددت في الظهور تجددت في ايه في الظهور عندما شاء الله ان ينزل نزل عندما شاء ان يستوي على العرش استوى على العرش استواء يليق بجلاله ونزولا يليق بجلاله عندما اراد ان يضحك ضحك عندما وقع ما يسخطه من الخلائق سخط عليهم قال تعالى فلما اسفونا انتقمنا منهم يعني فلما أغضبونا انتقمنا منهم فالأئمة ردوا على ذلك بهذه المقولة التي قلتها ثم مسألة الكمال والنصر كان من الواجب على الرازي الا يتكلم فيه لماذا لان الاشاعره الرازي والغزالي والجويني مضطربون في إثبات الكمال والنقص لله على الله عقلا ونقلا الاولون قالوا اثبات النقص على الله عز وجل يثبت عقلا وإثبات الكمال يثبت عقلا المتأخرون قالوا يثبت لا يثبت عقلا يثبت بالإجماع وقلنا إن الإجماع قائم على السنة وهؤلاء يؤولون حديث المتواترة إذا خالفت قواعدهم ويردون الاحاديث الاحاد الصحيحه بذعم انها لا تفيد العلم وكل ما ثبت بالدليل البرهاني عن طريق اهل الحديث يعني ما صح عن طريق اهل الحديث فانهم لا لا يقبلونه كما انهم لا يقبلون إلا لا يقبلون ما ورد بغلبة الظم يعني ما ورد من النصوص بغلبة الظم ما معنى غلبة الظم معناه الأدلة ثبوت الأدلة الراجحة التي لا يستطيع أحد أن يردها في وليس في النصوص ما يخالفها هم يقولون نحن نثبت العقيدة بالقطع والقطع عندهم اللي هو العقل لكن إذا تعارض الشرع القطعي مع العقلي فإنهم يردون ذلك هم يقولون ذلك كما سيتبين وقال السنة والجماعة يقولون لا يجوز أن تجعل العقل مقابلا للشرع بمعنى أن الشرع سمع لا عقل فيه لا وإنما الشرع يتضمن الدليل العقلي فكل دليل سمعي ورد عن الرسول سأتلم بالخبر ونبه عليه بقوله فهو دليل عقلي يعني كل ما ورد في القرآن والسنة بجوار أنها أدلة نقلية سمعية وردت بالخبر عن رسول الله فهي أيضا أدلة عقلية ولا يجوز أن نجعل الأدلة العقلية مقابلة للأدلة السمعية بحيث أن نقول أن الأدلة السمعية لا عقل فيها وأن الأدلة العقلية غالبه فالكلام في مسألة النقص والكمال فيه اضطراب عند الأشعر بين الأولين والمتأخرين أما الرازي نفسه فهو عنده اضطراب في مسألة إثبات الرازي نفسه عنده اضطراب في مسألة إثبات الكمال والنقص تعني مرة يقول الشيء ده يفعل الله بما شئته ممكن يعني ممكن يدخل الانبياء دهندر لانه شاء ذلك وممكن يدخل السياطين الجنه لانه شاء ذلك فجعلوا مشيئه الله مجرده من الحكمه هل هو دخل السياطين يدخل الصالحين الجنه والانبياء والاولياء الصالحين النار اليس هذا قبيحا فقالوا لهم لا قبح من الله طالما انه ياتي بمشيئته يجي في وضع اخر يتناقض مع ذلك يجي في وضع ثاني يتناقض مع ذلك ويقول لا يمكن أن يفعل ياتي الله عز وجل او ينزل شيئا لا معنى له لان هذا قبيح ونص والنص على الله محال فمر يقول إن لو فعل القبيح المتعلق بمشيئته لا شيء فيه فلا قبيح لا يعد قبيحا لأنه شاءه أي شيء يقع تحت المشيئة فليس فيه قبح هذا قوله وفي موضع آخر يقول الكلام بما لا يفيد هديان وهو نقف والنقف لا يجوز على الله عز وجل فهو محال لو احنا رجعنا لكلمة لكلمة انه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء وانه لا يقبح منه شيء ولو شاء ندخل اهل الله النار اللهم الشياطين الجنة ادخلهم الجنة واهل الله الصلاح والتقوى يدخلهم النار يدخلهم النار أدخلهم النار ولا قبح في ذلك هذا كلام باطل لماذا لأنه, لأنه جعل مشيئة الله مجردة من الحكمة وجعلها مقترنة بالعبث والعياذ بالله والله عز وجل بين أنه لا يخلق عبثا ولا تدى قال تعالى افحسبتم أنما خلقناكم عبثا يعني بغير حكمة بغير غاية بغير قصد ولا هدف يعني بغير حساب ولا جزاء ولا عقاب ولا جنة ولا نار ففي أنما خلقناكم عبثا وانكم اليه لا ترجعون فتعالى الله عن عن العبث ناتي للآية من اولها قال افحسبتم انما خلقناكم الخلق هنا فعل المن لله فعل الله جاء بعد مشيئته يعني شاء ان يخلق فخلق فاذا وجد التخلق وجد الخلق يبقى ربنا شاء الخلق ثم نفى عن نفسه في المشيئه العبث إذا إذن كلام الأشعار كلام باطل هم بيقولوا لو شاء يفعل أي شيء فعله ولا يشترف لذلك أن يكون بالحكمة لانهم ينكرون اصلا صفة الحكمة هم ينكرون صفة الحكمة الآية بينت أن الله يخلق وأن خلقه قائم بمشيئته يعني شاء فخلق العذب عند الأشعراء أن الخلق هو نفس المشيئة ولو كان الأمر كذلك كما يقولون فالآية أيضا حجزة عليهم لماذا؟ لأن الآية التي أثبتت المشيئة بينت أنها لا تكون خالية أي المشيئة من الحكمة فلا بد من الحكمة ولذلك قال افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله يعني ايه ان يخلق عبثا فنفى عن نفسه العبث لاثبات كمال الحكمه لان النفس الوارد في الصفات ياتي لاثبات كمال الضد يعني عندما نقول ولا يضره ربك احد انما اردنا اثبات العجز لم يلد ولم يولد اردنا وحدانيه الذات لا يضل ربي ولا ينسى اردنا اثبات الحضور وعدم الغفله سبحان الله العظيم يبقى لا يمكن أن يخلق الله خلقا لعبا قال تعالى أهما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا فالله عز وجل ما خلق السماوات والأرض ما خلق السماء والارض لعبا ولهوا قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين فالله عز وجل لا يلعب ولا يتخذ صاحبة ولا ولدا ولو كان متخذا صاحبة يعني زوجة لكانت الزوجة عنده في السماء ولا تكون عند أهلها فالله عز وجل منهم هل هناك أحد منكم يتزوج زوجة وتكون عند أهلها؟ فكيف تقولون أن الله تزوج مريم ومريم في الأرض والله في السماء؟ فكيف لا تكون مريم عند الله في السماء؟ فالله عز وجل منهم ويستهزئ به وما قالوا ما قالوا من الصاحبة والولد لله عز وجل الا من هوى عقولهم والنصارى لا عقل لهم والنصارى لا عقل لهم الشاهد ان مشيه الله عز وجل متعلقه بحكمته وعلمه لا يمكن ان يشاء الله شيئا الا اذا كان حكيما والحكيم لا بد ان يكون عليما ذكر المشيئة مقترن دائما مع الحكيم العليم قال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما فقرن المشيئه بالعلم والحكمه اما اذا شعرت انهم ينكرون الحكمه لله عز وجل أن الحكمة بعد الحكمة تقتضي الحاجة والعوز والله لا يحتاج إلى العباد. كما أنها تقتضي التسلسل وهذا باطل. هم يقولون ذلك. قال سمر جماعة يقولون يا أشاعرة الورى أليس الله يفعل فعلا بعد فعل؟ قالوا نعم قيل لهم. وهل في فعل فعل بعد فعل فيه عيب قالوا لا قال لهم قال الحديث فلماذا يكون هناك عيب إذا كانت هناك حكمة بعد حكمة كما أن هناك فعل فعل بعد فعل إذا كان هناك فعل بعد فعل وليس فيه عيب فلماذا لا يكون هناك حكمة بعد حكمة ولا يكون هناك عيب. نعم، كل حكمة شاء الله لحكمة أخرى، وكل حكمة أخرى لحكمة بعدها، وتسلسل الحكم لا عيب فيه حتى تنتهي إلى أمر الله جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. هذا هو ما تقدم بيانه في ما ذكره ما ذكره الراضي في مسألة في مسألة الصفات المتغيرة الاختيارية التي تقع بمشيئة الله إذا قالوا إن الله لا يدحق نقول ونحن نؤمن برب يدحق إذا قالوا إن الله لا يقدر نقول إن الله نؤمن برب يقدر إذا قالوا إن الله يأتي لا يأتي ولا يجيه نقول ونحن نؤمن أن الله يأتي ويجيه إذا قالوا إن الله لا يغفر ولا يرزق ولا يعطي نقول لهم الله يغفر ويرزق ويعطي وينمع فلماذا التفرق بين الصفات ولماذا ترد إلى المشيئة والإرادة وتنكر تلك الصفات الفعلية فالله عز وجل إذا شاء فعل وهناك من يشاء ولا يفعل والمرء اذا كان قادرا على فعل شيء فعله إذا شاء اما اذا كان عاجزا غير قادر فانه لا يفعل وان كان يريده يعني الفعل لا يكون الا بعد تمام القدره وتمام الاراده الانسان قد يقدر ولا يريد وقد يريد ولا يقدر لكن من كملت إرادته وكملت قوته فهو يفعل وقت ما يشاء عندما يشاء سبحانه وتعالى والله كامل في قدرته وكامل في قدره وإرادته سبحانه وتعالى قال تعالى فعال لما يريد سبحانه وتعالى والمرد هنا أن الله لا يعيى عليه فعل شيء لا يعيى فعل شيء على الله ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فالله عز وجل يمسك السماوات والأرض أن تزولها والإمسك هنا فعل من أفعال الله ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا فاذا السماوات والارض في قبضه الرحمن سبحانه وتعالى وهذا شيء عظيم القدر لو تامله الانسان لحتار في كنه عظمه الله سبحانه وتعالى ولعجز عن ادراك عظمته وتصور جلاله سبحانه وتعالى الله مدع السماوات على اصبع والارضين على اصبع والجبال على اصبع والشجر على اصبع الله اكبر هذا هو العظيم الجبار جبار السماوات والارض سبحانه وتعالى والله عز وجل يمسك دقائق الامور وتفاصيلها سيمسك ذرة الإيمان في قلوب المؤمنين سبحانه وتعالى من الذي يمسكها؟ الزرة مثقال الذرة يمسكها الله في القلوب ويحفظها من الفتن حتى يعود صاحبها إلى الله سبحانه وتعالى وليس معه إلا مثقال الذرة. من الذي حفظ له مثقال الزرة في القلوب؟ الله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 قادر على عظائم الأمور وقادر على دقائقها سبحانه وتعالى مهما كانت قال عن العرش وعن الكرسي ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم يعني لا يعجزه ولا يكرثه ولا يصيبه تعب ولا لغوب في حفظ السماوات والأرض او في حفظ الكرسي او في حفظ العرش فإنما يحمل الله عز وجل تحمل السماوات ويحمل الأرض ويحمل الناس الذي يحمل الخلائق جميعا هو الله سبحانه وتعالى ولذلك فاننا نرجع الى الله عز وجل ليقيننا بان الله سبحانه وتعالى هو الحافظ لامرنا مهما كان إن الله على كل شيء قدير قال شيخ الإسلام هي آية مطلقة لا تخصيص فيها بشيء دون شيء فكل ما كان تحت مسمى الشيء فهو تحت قدرة الله سبحانه وتعالى لانه موجود والله الذي أوجده بعد ان لم يكن له ذكر في العالمين اوجده الله كيف أوجده الله كن؟ الا له الخلق والامر فالخلق هو الايجاد والقدره على الفعل واحيانا يقولون الخلق لأن هذا من باب المشترك في المعاني الخلق صفة لله عز وجل والخلق هنا يأتي أيضا بمعنى الكدرة على الإيجاد والتكوين والأمر أي أمر الله عز وجل في كلمة كن سبحانه وتعالى ومن ذا الذي يستطيع أن يقول كلمة كن فيخلق بها؟ لا يستطيع أحد ذلك إلا الله. الله يقول للبهائم يوم القيامة كن ترابا، فيكونون ترابا. ويقول الذين خرجوا من بيوتهم حذر الموت، موتوا. فقال لهم الله موتوا ثم احياهم فاماتهم الله بكلمه موتوا وعيسى عليه السلام لما كان يحيي الموتى قال واضر الاكمه والامرث واحيي الموتى باذن الله يعني الله عز وجل هو الذي اعطاه القدره على ذلك ولولا الله ما استطاع ان يفعل شيئا وإبراهيم عليه السلام لما قطع الطير وجعله على جبل ونادى عليه فجاءه سعيا هذا كله بأمر الله عز وجل وموسى عليه السلام عندما ألقى العصا فانقلبت حية تسعى فهذا أيضا بأمر الله سبحانه وتعالى وناقة الصالح عندما خرجت من الجبل ولم تخرج من ولد ولا ذكر ولا انثى كان ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى فكل شيء بكلمه كن يكون لان الله هو القادر ولا نستطيع ان نفقه او ان نفهم كنها عظمه تلك الكلمه ولا يعرف كنها ولا حقيقتها ولا صورتها احد الا الله الذي قالها سبحانه وتعالى هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم Uh, You're <laughs>